waファ ol Sir, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَوَيْ وَغُرِّذَتِ الْجَخِيمُ لِمَنْ فَأَمَّا و فأم <تصفيق> ما في بعد وَأَمَّا مَنْ خِي فَمَقْرَ رَبِّي لِهَا إِنَّ الجَنَّةَ قِيَ الْعَوَائِبِ اللَّهُ الْعَوَائِبَ الْبَرِّ